الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة السلام ا عليكم ل ورحمة الله وبركاته وقضيته رسول باب الحمد, الحمد السلام الله المصنف الله لله على عليه وسلم يقول المصنف يرحمه الله باب ما يقول يرحمه عند عن أنس عنه الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل الخلاء قال اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبث والخبائث طيب شيء في حديث اليوم بالله وصحبه الحمد والصلاة والسلام الله ولاه على رسول وعلى آله أول قبل ندخل ومن أود أن أ ن نراجع بعض ما قيل ه في حديث ا ل أ م س طيب قلنا من ف و الفوائد ئ د ا ا ل م س ت ف ا د ة من حديث غسل وجه ش باليدين من غ ر ف ة واحده ة نعم نعم أ ي الماء المستعمل لا يفقد و ثانيا التخفيف و أ ن من هدي الشرع التخفيف و ا ل ر ح م ة بالناس ادخال اليد في الماء لا يفقد الماء طهوريته والماء لا يجنب ا ل ا س ب ا ق في ا ل و و و ض ليس ا ج ب ا ل ا ا س ب ق في الوضوء ليس و ا بواجب هذا مستفاض ل هذا مستفاد ولا ما مستفاد مستفاض لماذا لانه قال من غ ر ف ة من غرفة واحده ة طيب ان الوضوء لا يشترط ا ل غ ص ل ا ت ولعل هذا في الحديث الذي مضى طيب نعم ذكر و ا من فوائد هذا الحديث ذكرنا صور و أ و ج ه غسل الوجه أو غسل الوشه غسل باليدين أ و باليد مع م س ا ع د ة اخرى أ و بيد و ا ح د ة و أ ن كل ذلك سنة ط ثم عدد بن عباس هذا صحيح انه لم يذكر انه ت و ض أ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احكام الفاء, أحكام الفاء. وان الفاء ا ل م ذ ك و ر ة هنا فاء التفصيل فاء التفصيل هذا يعني ا ل ذ ك ر ن ا ه اي اود ان افيد ف ا ئ د ة حسنا هذه كم ف ا ئ د ة ا ل آ ن كم ف ا ئ د ة معنا سبعه تقليم صح طيب ا ل ث ا م ن ة كنا ب د أ ن ا فيها أ ن الترتيب ليس بفرد وهذا قاله جمع من العلماء لكن الصواب أ ن يقال الترتيب على نسق ا ل آ ي ة ا ل ت ت ر ي ب على الآية نسق فرد ومن اين استفدنا ا ل ف ر د في ا ل آ ي ة من ا د خ ا ل ا ل م ن س و ح ا ت وسط ا ل م غ س و ل ا ت من ا د خ ا ل شنو المنسوء وسط شنو ا ل م غ س و ل كيف هذا يهدد الامر ا اذا قمت ب ل ص ل ا ة ف غ س ل و ا ي و ح ك م و ي د ي ا ت من المرافقين و م س ح و ل بروسكم ا ل ر أ س ك م س ح وارجو لكم ف إ ذ ا ا ل أ ر ض تغسل والوجه واليدين تغسل و أ د خ ل في ا ل و ش س و المسح لماذا ليفيد الترتيب لكن ورد حديث في سنن أ ب ي داوود أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ف أ و ل شيء فعله أ ن ه غسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم رجع وتمضمض واستنشق واستنفر ولذلك قلنا بهذا الحديث أ ن أن الترتيب ليس, ليس بواجب ولكن الواجب في الترتيب الترتيب شنو في الفرائض أ و أ ن نقول ينبغي أ ن يكون الترتيب على نسق الايه آ ي ة ل ت ت ر ب أن يكون ن على قلنا ثم ثم ثم تفيد ثم... الترتيب ولو قيل أنه ثم تفيد ان ل ت ر ا خ ي ق و ل ثم تفيد التراخي ولكن ف ا ئ د ت ه هنا ا ل إ م ع ا ن ا ل إ م ع ا ن في الترتيب يعني التاكيد على شنو؟ على الترتيب وليس معناها الفصل ل أ ن ا ل م و ا ل ا ت بين أ ع ض ا ء الوضوء ما لها ف ر د الموالاه بين اعضاء الوضوء شنو ف ر د فقالوا ثم هنا ما ذ ا تفيد تفيد الترتيب طيب هل تفيد التراخي هنا لا تفيد التراخي ولو افاده التراخي تعني ا ل ا م ع ا ن ما معنى ا ل ا م ع ا ن يعني ترتيب جيدا ثم تنتقل بعد ذلك الى العضو الذي بعده عرفته يعني هذا يسمى ا ف ا د ة الترتيب م ع ه م ا معنى ا م ع ا ن ا ل ت أ ك د ا ل ت أ ك د على شنو على الترتيب عرفتم ا ل ت أ ك د على التغتيب طيب م س أ ل ة أ خ ي ر ة في الترتيب هل من الفرائض أ ن تغصب اليمنى قبل اليسرى ليس من الفرائض بمعنى لو أ ن أ ح د ا غسل يسراه أ و ل ا ثم غسل ي م ن ا ه صح و ض و ء ه وهذه ف ا ئ د ة وما فائده ة تقول ف ا ئ د ة و اكتب يا لطفي من ت و ض أ فغسل اليسرى من اليدين قبل اليمنى او الايسر من القدمين قبل الايمن جاز وصح وضوءه لكن الاولى م ت ا ب ع ة السنه م ة طيب ب بعد ب د أ هذا ش ر ح حديث رضي أنس اكرر ل ه تعالى عنه يا إخوان طيب م الفوائد و ل ا كافية ا ل ف و ا ا ئ د ل م س ت ف ا د ة من حديث ابن عباس باب غ س ب و ت ي باليدينه واضحة, حديث الفوائد واضحة طيب حديثه أنس من و هو, أنس؟ أنس هو أبو أنس أنس حمزة ابن مالك ابن النضر قال عنه الذهبي في سير أعلام خادم رسول الله يعتبر ولقد خصه رسول الله وكان يخصه ببعض العلم ومن هذا العلم الحديث الذي خرج فيما بعد في صحيح مسلم أن انه أ ن طاف على نسائه التسع في ل ي ل ة و ا ح د ة بغصن واحد هذا مما خصه به اجنب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حديث أنث أشكل ش على ر انف ح حديث البخاري أ أ ش ك ل على شراح من البخاري لماذا ل أ ن الحديث يتحدث عن الخلاء وقد بوب ّ البخاري كتاب الوضوء فما الذي أ د خ ل الخروج إ ل ى الخلاء وما كان يقوله في الخلاء بكتاب الوضوء هذا هو الذي أ ش ك ل من يحل ج ي ي ب من هذا الاشكل ا لماذا أ و ر د حديث او احاديث البول والغائط واستقبال القبله واداب الخلاء لماذا اورد اداب الخلاء في ثنايا كتاب الوضوء كيف تعلق ب انا ل و و ض ء ا ر ي شخص يفك ه ذ ا الاشكال الطهاره م ق د م ة الوضوء ولذلك كان ترتيب البخاري موضوعيا ب د أ ب ف ر د الوضوء و ش ر ا ئ ط ه وفضله و ك أ ن من شرائط الوضوء م ق د م ة الوضوء والاسلوب و ا ل ط ه ا ر ة و ل أ ن الوضوء لا يكون الا, إلا بعد إ بعد الخلاء لا, ي... لا يتصور أ ن شخصا يخرج إ ل ى الخلاء ثم يريد بعد ذلك أ ن أن, أن... أن يصلي دون أ ن يتوضا عرفتم اذا كيف, كيف نقول هذا الكلام نقول ترتبط اداب الخلاء ب ق ض ي ة الوضوء هي ليست من فرائضه ولا من سننه ولكنها من موجباته واسبابه الخروج الى الخلاء من موجباته واسباب الشوك واسباب الوضوء عرفتم و ك أ ن ه رحمه الله تعالى البخاري يقول أ ن ه من شرائط الوضوء ومقدماته ومن أ س ب ا ب الوضوء و م ج ب ا ت ه م الخروج ذ ا ا الى الخلاء طيب يا الحديث نتحدث عن يا إخوان شوفوا شراح شوفوا أخطر لهم في شرح الحديث منهجان المنهج ا ل أ و ل الشرح ا ل إ ج م ا ل ي ثم استخراج الفوائد والمنهج الثاني استخراج الفوائد أ و ل ا ثم ذكر الشرح و ا ل أ و ل ى ان يشرح الحديث ثم تستخدم فوائده ا ل آ ن نود أ ن نشرح الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل الخلاءه والخلاء هو الفضاء الخلاء ه ولكنه ا ف ض ا ء و ل يطلق أ ي ض ا على مكان قضاء ا ل ح ا ج ة و إ ن كان ف البنيان وهذا يسمى عند أ ه ل ا ل ل غ ة إ ط ل اطلاق ق المحل الحال على إ المحل على, على شون؟ على الحال محل الحجرين ق ا ا ء ل يعني قديمه كانوا كاف الخلاء فكل بعد ذلك يمن ت خ ي ّ ى ع ن م ا في بطنه و أ ت ى بولا أو غائطا في البنيان والمراحيض يعتبر أ ن ه خرج منه خرج إ ل ى الخلاء و إ ن س ا ن داخل شقته يعتبر خير الخلاء لماذا نقول خ ر ج إ ل ى الخلاء نقول هذا من إ ط ل ا ق المحل على شنو على الحال ف ك ل م ن حاله إ خ ر ا ج ما في بطنه من بول او غائط وثم أ ت ى أتى ا ل خ ل ا ء طيب ق اللهم ا ل إ ن ي أ ع و ذ ب ا ل ل إلى الله ج وجل و عز من الخبث بضم الخاء والباء ويراد بالخبث هنا ليس الخبث الخبث والخبيث من ا ل م ل ل الكفر ومن ا ل أ ط ع م ة المحرمات جميع المحرمات ومن ا ل أ ف ع ا ل المعاصي الخبيث من المرشد الكفر والخبيث من ا ل أ ط ع م ة قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم ش ن و عليهم الخبائث ماذا يريد بالخبائث يريد الطعام اشنو المحرم والخبيث من ا ل أ ف ع ا ل ش ن و المعاصي تسمى تسمى أ ي ض ا خبائث لكن الخمس ب ا ل ظ يراد به ذكران الجن والخبائث انثاه لكن هذا يحتمل كل شر يحتمل كل ش ن والتسكين كل شر و ا ل ت سيكون ك ن ي كيف النطق إ ذ ا سكنا الخبث التسكين ل غ ة تميم للتسكين في الخبث والخبث ل غ ة سائر اهل الحجاز الخبث طيب اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبوث والخبائث طيب لا بد من ا ل ت س م ي ة لقوله ا التسمية ب د من ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ستر ما بين أ ع ي ن الجن وعورات بني آ د م ذكر الله وقد تدخل هذه في ف ج ن في ذكر الله تعالى يعني اللهم إني اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث تدخل في اسمها في التسميه او في ذكر الله علوم ذكري لذكر الله عز وجل طيب واذا فرغ ماذا يقول؟ غفرانك و لانه م ذ ا ا يقول ف ر ك ل ن مكث في الخلاء دون ان يذكر الله توافقونه او لا توافقونه لماذا يقول غفرانك من اي شيء يستغفر <تصفيق> هذا قول فعلها فلا تقل ولا تاخذونه هل هذا هو القول الوحيد اذا صحت لكن و ا ي ل وفرانك طيب ا ل يستغفر لكشف العوره طيب نقول ك ا ل آ ت ي هذا القول النووي قول النووي رحمه الله تعالى في شرعي صحيح مسلم هذا الحديث ان العبد لما كان ينبغي أ ن يكون ذاكرا لله على كل حال فسكت عن ذكر الله هذه ا ل م س ا ف ة ف إ ذ ا به يستغفر الله أ و ل أ ن ه تذكر نعم الله عليه ومن جملتها ن ع م ة الطعام ولذته عند دخول البطن وخروج الطعام ولو مكث لهلك ولذلك يتذكر نعم الله وتقصيره تجاه النعم لكن ا ل ع ل ا م ة ابن القيم في إ غ ا ث ة اللهفان يضعف هذه ا ل أ ق و ا ل وماذا يقول دا القول الصحيح يقول لما تخلى عن اذى الجسم ذكر أ ذ ى ا ل إ ث م والشيء بالشيء يذكر فاستغفر واضح ع ي ن الكلام قال ابن القيم رحمه الله لما تخلى عن اذى الجسم تذكر أ ذ ى في أ ذ ى آ خ ر يؤذي الانسان المعاصي تذكر, تذكر اثامهم وقال هذا في الشرع وفي حال الناس كثير أن ان ل بالشيء ش ي يذكر ء أ الشيء بالشيء يذكر خلاص واضح طيب نود أ ن نتحدث عن فوائد حديث آ ن م ت ه هذا ص ح ي ح يلا نود أ ن نتحدث عن ما يستفاد من الحديث سوف أ ذ ك ر فوائد ما ذكرت في الشرح ي ل الفائده ا ا ل أ و ل ى ق و ل ه ما يقول عند ا ل ع ن د ي ة ت ع م ي إ ذ ا كان في بنيان ومرحاط أ ن يقول هذا قبل أ ن يدخل و إ ذ ا كان في خلاء أ ن يقول عند رفع ث ي ا د ه وتشميد ا ل هذه الفائده ة الاولى اقول الاولى ان شاء ل ه م ما تخاف الفائدة ا ا ل يستفيد من قوله عنده وهو قول الجمهور بالمناسبه متى يقول اذا دخل الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث متى يقول هذا الكلام قلنا يقوله عنده وعنده تفيد اذا كان الخلاء و هو الغالب الان في البيوت وبنيان أ ن يقول هذا متى قبل الدخول و إ ذ ا كان في الخلاء وهذا يحصل للناس إ ذ ا كانوا في البر أ و في سفر أ ن يقول هذا أ ي ن عند تشمير ثيابه واضح او ل و ا ح د يقول هذا الكلام متى يقول القائل ذكرى دخول الخلاء هذا السؤال ا ل إ ج ا ب ة عليه أبو ا ي في ش ن ه في البنيان قبل دخوله وفي الخلاء والفضاء عند ت ش م ي ر ه طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يكون معتصما متحصنا بذكر الله دوما بما في هذا حال الخلاء أ ن يكون المسلم معتصما ومتحصنا بذكر الله دوما ثالثا شر الجن شر الجن ذكرانا واناثا إ ن ا البشر على ل شر شر ج ذ ك ر على البشر و أ ن المسلم يحمي نفسه بي باللجوء ي ب إ ل ى الله ل أ ن اعود بمعنى الجو الى الله عز وجل طيب واضح اخوه ي ل ا انتقل الحديث الذي بعده ي ق ر أ يا مصر باب وضع الماء عند الخلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا وضوءا وضوءا بالفتح وضوءا أم بالفتح بالفتح له فوضعت نعم فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين الله ابن حباس لا بالتنويم م ن و م ة لكن الفتحه في الواو وضوءا وضوءا اذا وقف أو يستمر وضوءا استمر و قلنا قبل هذا الفرق بين الوضوء والوضوء الوضوء بالضم الفعل والوضوء بالفتح الماء, والذي هنا الماء يعني وضع ا ل ذ ي و ه ن ابن الماء عباس للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماء هذا ندخل في فوائده لأنه الحديث لا يحتاج ندخل إلى كثير شرح في كثير فوائد ما هي فوائده ذ ا الحديث ما يستفاد من الحديث ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى خ د م ة أ ه ل العلم والفضل ا أ ه ل ا ا ل ا خ و ة بعض الناس عندهم جفاء تجاه أ ه ل العلم و ا ل أ م ه وسط ب ع ض الناس يغالي العلماء إ ل ى د ر ج ة التقديس و ا ل ع ب ا د ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة بهم و إ ت ي ا ن قبورهم وبعض الناس يجافي العلماء باستسهال الوقوع في أ ع ر ا ض ه م والحديث ف ي عنهم و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يحبون العلماء ويوالونهم وهنا ابن عباس خدمه من خ د عليه السلام فيوقب منه شمد خ د م ة العلماء و أ ه ل الفضل والشرف جميعهم يخدموا ويوقروا يستفاد ثانيا من ذلك كمال أ د ب ه صلى الله عليه وسلم والله هذه فائده ع ج ي ب ة كمال أ د ب ه أ ي ن أ د ب ه خدمه ابن عباس وهو صغير فدعا له لم يقل هذا واجبهم تجاهنا لم يقل هذا لم يقل هذا واجبهم تجاهنا ولم يقل لا مفر لهم من خدمتنا ولم يقل هذا من حق عليهم إ ن م ا شكر له صنيعه ففي هذا الحديث الفائده الثانيه يقول لكم كمال أ د ب ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثالثا استحباب م ك ا ف أ ة من أ س د ى اليك معروفا بالدعاء ل أ ن ابن عباس أ ه د ى بن سلم معروفا ف ك ا ف أ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء له رابعا م ن ق ب ة ع ظ ي م ة وشرف رفيع لعبد الله بن عباس أ ن دعا له من أ ن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم من م ن ق ب ة ما بعدها م ن ق ب ة يالله ا ق ر أ الحديث الذي بعده باب لا تستقبل ا ل ق ب ل ة ببول ولا غائط عن أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م الغائط فلا يستقبل ا ل ق ب ل ة ولا ي و ل ه ا ظهره شرقوا او غربوا هذا الحديث من ا ل أ ح ا د ي ث التي تناولها الفقهاء كثيرا وحصل فيها إ ش ك ا ل وردود وخلاصه أ الاقوال في ا ل م س أ ل ة أ ن استقبال ا ل ق ب ل ة ببول وغائط في ا ل م س أ ل ة أ ر ب ع ة أ ق و ا ل طيب لكن نحدث أ و ل ا عن أ ب ي أ ي و ب وهو خالد ا بن زيد ا بن كليب ا ل أ ن ص ا ر ي الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره يوم ا ل ه ج ر ة خالد ا بن زيد ا بن كليب ا ل أ ن ص ا ر ي أ ب و أ ي و ب المشهور ب أ ب ي أ ي و ب شهد بدرا وكل المواقع بعدها وما تكهلا مجاهدا في سبيل الله في فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و أ و ل جيش كما في البخاري يغزو م د ي ن ة في ر قيصر ل أو ق مغفور له وكان أ ب و أ ي و ب هو الصحابي الوحيد الموجود وكان السن قد تقدمت ولما أ ر ا د أ ن يغزو قالوا له يا أ ب ا أ ي و ب تقدمت سنك فتلا عليهم ا ل آ ي ة انفروا خفافا وثقالا شهد ب ر ومات على أ ع ت ا ب و أ س و ا ر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وقبره هناك و أ ب و أ ي و ب ضمت داره نورا تجلت وبها ا ل أ ف ر ا ح حلت ل أ ن لما أ ت ت ن ا قبل ن ي ايوبنا له وبركه اخذ أ ب و أ ي و ب ا ل ر ح ل ة ودخل به الدار فتشاجر الناس في ا ل ل ي ص ي س ل م كل يريد ان ي أ خ ذ ه فقال المرء مع رحله والله يا ابو أ ي و ب و ا ل ص ح ا ب ة ج د ه م يعني فضل عظيم وصرف كبير والله والله تتضاءل كل الشهادات ا ل م و ج و د ة في الدنيا في الفقه والتفسير وكل الدرجات وكل المقامات تتضاءل أ م ا م هذه المقامات ا ل ث ا م ي طيب إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م الغائط والغائط في ا ل ل غ ة المكان منخفض لكن لا هذا من إ ط ل ا ق المحل على شنو على الفعل على الحال يعني و إ ن م ا صار كل ما يخرج من البطن في أ ي مكان يسمى شنو يسمى غائطه طيب فوائد الحديث فوائده اكتب فوائد هذا الحديث ا ل ف ا ئ د ة ا ل م و ج و د ة أ ق و ا ل الفقهاء في استقبال ا ل ق ب ل ة واستدبارها ببول م غ ا ئ ط القول ا ل أ و ل هو قول القائلين ب ا ل إ ب ا ح ة مطلقا القول الأول ه و قول ا ل ق ا بالإباحة ئ ل ي ن م ط ل ق ا وهم ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فتواها ل أ ن ه يباح استقبال ا ل ق ب ل ة ببول وغائط في الفضاء والخلاء وفي البنيان كذلك هذا قولنا قول, قول ع ا ئ ش ة و ن ص ر ه بن حزب ودليل ان ا ل ا د ل ة قد تعارضت فيصاروا الى الاصل والاصل ا ل ا ب ا ح ة يلا ا ل ه دير ل شخص يقول هذا الكلام القول الاول شنو ما هو القول الاول ا ل إ ب ا ح ة ا ل م ط ل ق ة فيه او في غير البنيان ومن الذي قال به ا ل س ي د ة ع ا ئ س ه رضي الله عنها واستدلال أ ن ا ل أ د ل ة قد تعارضت و أ ن ا ساريك ان هنالك أ د ل ة م ت ع ا ر ض ة ل أ ن هنالك أ د ل ة مبيحه ف إ ذ ا تعارضت ا ل أ د ل ة يصار إ ل ى اسم ل أ ا ل ا ب ا ح ة القول الثاني قول القائلين بالمنع مطلقا في البنيان ممنوع الاستقبال والاستبدام وفي الخلاء ممنوع وفي أ ي مكان ممنوع ومن القائلين بهذا هو مذهب ابن تيميه, تيمية ودليله حجته ان ا ل ح د ي ث التي ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل او صدر ا ل ق م ل ة بدون وغائط أ ف ع ا ل وهذا قول والقول مقدم على الفعل لاحتمال الفعل ا ل خ ص و ص ي ة ل أ ن ه قد يكون من خصائصه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا أ ق ا ل ب تيميه بالنص فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شرع له أ م ا قوله فشرع لمن أه؟ فنحن مطالبون ب أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه إ ذ ا لم تتعارض مع ا ل أ ق و ا ل و م ذ ه ب ابن تيميه صحيح لكن تعكر عليه م س أ ل ة مسألة أ ن هذا يصار إ ل ي ه إ ذ ا لم يمكن الجمع بين ا ل أ د ل ة ي ص ا ر الترجيح إلى ع ن د عدم ا ل ج م الممكن وممكن يمكن وممكن يمكن ع الترجيح متى ي ص ا ر اليهم اذا تعارضوا بالادله ولم, ولم يمكن ا ل د ع بينهما ل ل ق ا ع د ة ا ل ا ص و ل ي ة التي تقول الاعمال خير من الاهمال يعني اعمال الدليلين خير من اسقاط احدهما من اتت ما كنتم ه ذ ا ك ل ا ما, ما, ما, ما فهمتموه ي لك مفهوم هذا اذا وعيده ما يفهم انا و ع ي د ه م ا ف ي شيء و ع ي د ه م ا ف يوجد ش ي ب قلنا أ ه م ف ا ئ د ة ف ق ه ي ة م و ج و د ة في حديث أ ب ي أ ي و ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يستقبل ق ب ل ه ولا يولي ظهره شجعوا وغربوا أ ن أن في هذه ا ل م س أ ل ة كم قول أ ر ب ع ة أ ق و ا ل القول ا ل أ و ل ق و ل قائلين ب ا ل إ ب ا ح ة يطلقا في البنيان وفي وفي غيره استقبالا واستدبارا هو قول من قول عائشه ونصره بن ح ذ ب و ح ج ه أ ن ا ل أ د ل ة ت ع ا ر ض ت فيصارع الى ا ل أ ص ل الذي هو الاباحه القول الثاني قول القائلة ل م ن و يجوز ولا منهب أنه استقبال شيخ تيميا في البنيان الإسلام لا لا في غيره ولعل آه... من الذين كانوا ي ق و ل و ن بهذا أ ب و أ ي و ب نفسه عرفتم؟ من يعني ابن قوله على على, على تعارض مع فعله أين فعله؟ الفعل بعد على تبرز ابنتين وابنتين لابنتين من؟ من يبنى أبي أيوب يقول يخوانا أين الحديث الذي بعد هذا حديث الحديث شنو؟ إذا هذا باب هذا قوله قول قوله يبيح حتى أ ن البخاري وهذا من ف ق ه أ و ر د الحديث المانع و أ و ر د الحديث المبيح و أ ن ت تستفيد من مذهبه التفصيل تستفيد أ ن مذهب البخاري هو اسمو ه ل المتينية المنع لأن القول على, على الفعل لكننا قلنا هذا الكلام هذا مقدم صحيح في بصر الا يمكن الجمع و إ ذ ا أ م ك ن الجمع ف إ ع م ا ل الدليلين خير من اسقاط أ ح ر ي م ه و ا ل ق ا ع د ة تقول ا ل إ ع م ا ل خير من ح ل و ا ل إ ه م ا ل اهمال ماذا إ ه م ا ل يعني إ ع م ا ل الدليلين خير من إ ه م ا ل أ ح د الدليلين واضح ولا واضح القول الثالث وهو قول ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل أ ح ن ا م يقولون الاستدبار ل ل ق ب ل ة جائز أ م ا الاستقبال لا يجوز استدبار ا ل ق ب ل ة يجوز ويجب عند البول ا ل غ ا ي ط أ ن تعطي ا ل ق ب ل ة ظهرك لكن أ ن تستقبلها لا يجوز هذا قول من قول الحنابله و ا ل أ ح ن ا ب القول ا ل ر ا د ع هو الراجح عندي نعم والله عنده أ د ل ة لكن أ د ل ه محتمله ما ن ق و ل أ ن نستغرق في الخلاف الفقهي القو... القول الرابع هو قول ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة والذي انتثر له البخاري ب إ ي ر ا د الحديثين و ك أ ن ه يريد ان يعمل الحديث. الحديثين فيقال حديث أ ب ي أ ي و ب في الخلاء وحديث ابن عمر الذي بعده في البنيان بمعنى في الفضاء لا تستقبل ولا تسندر اما إ ذ ا كان ي ب ج د ا ر بينك وبين القبله فيجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار وهذا قول من قول ا ل م ا ل ك ي ة والشافعيه ة هو الذي ا ر ج ع ه ل أ ن ه اعمل بين شنو بين الدليلين هذا صحيح ويا اخوان شوف انا أ ع ط ي ك م ق ا ع د ة أ ن ت م طلاب ع ل م ويعطيكم ق ا ع د ة في الفقه ا ل م ه م ة وهي ق ا ع د ة أ خ ر ي ة م ن ا س ب ة الإعمال, الاعمال لما تعرض العلم يصار إ ل ي ه ل أ د ن ى ح ا ج ة يعني ان وجدت أ ي مستمتع سر إ ل ى الاعمال يعني لا يحتاج في أ ن يعمل بالدليل أ ن يكون واضحا فالاعمال يصار إ ل ي ه باذنى ح ا ج ة واضح أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ان قلنا الاعمال والجمع يصار إ ل ي ه اجنوبي لانه اذا كان م س ت م س ك ب س ي ط يجمع بين الدليلين نصير إ ل ي ه وهذا مستمسك ليس بسيط مستمسك قوي أ ن يفرق بين البنيان وبين شنو وبين غيره تم اقرا علينا يا نطفي إ ن ناسا يقولون إ ذ ا قعدت على حاجتك فلا تستقبل ا ل ق ب ل ة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته طيب. من التبرز من ا ل م ب ا ر ز ة والمبارزه الظهور والخروج يقال برز ة برزة فلان يعني يعني ظهر ويقال فلان وفلان تبارز أ ي خرج كل إ ل ى إلى البراز ولكن ا ل أ ص ح لغه إ ل ى البراز بالفتح ولذلك في, الحديث في الباب الذي بعده خروج النساء إ ل ى البرازي ويراد به التبرز عبد الله بن عمر معروف ر ج ل الله تعالى عنه ابن عمر بن الخطاب كان من الصالحين ومن العباد يقول إ ن ناسك ويعني ه و القائلين ب ا ل م ن ع منهم من عائشه قائله بالاباحه من ابو ايوب وكذلك ابو هريره ابا هريره رضي الله عنه كان يقول ب... بالمنع في الخلاء وفي البنيان ومنهم أباية فقال ان ناصر يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبله ولا بيت المقدسه لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا على ظهر بيت شنو لنا أ ي والبيت ة و هنا هو بيت حفصه ولكنه كان بيت لنا إ م ا لوجود ما بينهم من الاخوه الشديده ا ا ا من يعرفه هي زينب بنت مضعون أ خ ت عثمان بن مضعون العلم المعروف وحصى ه و و اشقاء نعم أ ش ذ ا ا ل و ا هذا الجايبه معنا ل شيخ طيب, طيب ك أ ن ا ل أ خ و ا ت ي ط ا ل ب ن ا بالتمخل في الشرط وكان متمحل جدا لكن دائما النساء أ ق ل من الرجال في ا ل ح ر ك ة صح لو مصر ص حتى ح تقول ا ل م ر أ ة ي ا خ ي عندنا م ش و ا ذ م تطلع ى س تدخل الحمام وتخف المراه وتلبس عشرين لبس و أ ن ت في ا ل س ي ا ر ة يعني أ ت ع ب ت لكن أ ن ا اطالب النساء ب س ر ع ة و إ ن شاء الله أ ت م ح ل في يعني هذا ما ت قول قول ابنتين في ا س ت ق ب ا ل واستدلال ا ل ق ب ل ة قول ا ل م تيميه في استقبال واستدبار ا ل ق ب ل ة المنع مطلقا ونقول مطلقا نريد بذلك الخلاء والفضاء وكذلك شنو البنيان ح ج ة أ ن حديث ابن عمر الذي سوف نتحدث عنه الان ان استقبل ا ل ق ب ل ة ببول وغائط ت ح و ا ه كذا معارض لحديث أ ب ي أ ي و ب م ش ك ل ة شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ه صار إ ل ى الترجيح قبل أ ن يجمع ف ر د ح القول على شنون على الفعل وهذا صحيح عند ا ل أ ص و ل ي ي ن إ ذ ا تعارض الفعل مع القول يقدم شنو يقدم ا ل ق و ل يقدم ا لماذا ق و ل ل ل أ ن القول بين أن ا ل ف ع ل يحتمل قد يحتمل الفعل ا ل خ ص و ص ي ة ما ا ل خ ص و ص ي ة أ ن يكون هذا من خصوصياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نقول كلام نتيميا جيد غير أ ن فيه م ش ك ل ة و ا ح د ة وهي أ ن ه صار إ ل ى الترجيح قبل أ ن ي س ي ر إ ل ى الجمع والجمع ممكن كيف الجمع ممكن نقول بقول ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن النهي عن الفضاء والجوال سجن في البنيان طيب أ و إ ذ ا كان هنالك حائل ط ي اذن قلنا قول ابن عمر إ ن ا ل ا س يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا ت س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة ولا بيت ا ل م خ د س لقد ا ر تقيت يوم ا على ظهر بيت لنا ا ل ب ي ت ب ي ت من ب ي ت ح ف ة لكنه قل ا بيت لنا ب ا ع ت باري إ م ا ب ا ع ت ب ا ر أ ن وريثه حفر و ر ي ث حفر ت ف ا ر بيت ح ف ر ايليه أ و ل أ ن ه كان من ق ر ب ه و ح ح ب ه ل ص ة ي ع د أن ب ي ت ه ا ب بيته ي ت هو أ ن ب ي ت ه ب ي ت لها عرفتك لكن البيت يصرح لي و ا ة أ ن ه بيت من أ ن ه بيت ح ص ة لقد استقلت هنا على ظهر صلى الله س مدينتين ع مستقبلا بيت المقدس لحاجته و أ ي ن الدليل على ا ل ق ب ل ة ل أ ن ه إ ذ ا استقبل بيت المقدس يعني ب ا ل ن س ب ة لمن ل ل م د ي ن ة بالنسبة لمن كان في المدينة لمن في من استقبل د ي ت المخدر ب س ا ت اتدبر م ك ة فجاز طيب و لكن هنا مشكل هذا المشكلة سوف نذكره ي ا ا ك ت ب ه فوائد الحديث هذا المشكلة سوف اذكره في فوائد الحديث في فوائد الحديث السميع عندي انا اقول معنىش عذرا قرابة الخمس والسبعين حديثا ك ت ب ا ل ولو ض و ء ا ذ ي فيه عند نحن نشرح البخارة الآن ف ق اني ل س ب ع ي ح د ث ولو أني ت م ه ل ت ربما لا نستطيع أ ن نكمل عرفتم؟ طيب、الفوائد. الفائده ا ل أ و ل ى من فوائد حديث ابن عمر من تبرج على لبنتين ان الحديث يفيد جواز استدبار ا ل ق ب ل ة ب د و ل وغائط وهو رد على حديث او معارض لحديث من لحديث ابي ايوب الذي قبله ونقول قد جمعنا بين الحديثين وهذا فعل البخاري يعني اراده ل ب خ ا ي ن مرجح ح ي حديثا الثاني ث واحد أورد حديثاً وترك ا د ر إ من حديثين يعني أ ن مذهب البخاري وقد كان شافعيا أ ن ه يرجح قول ا ل ش ا ف ع ي ة في هذه ا ل م س أ ل ة وهو ا ل د م ع بين الدليلين بين حديث ابن عمر المبيح وبين حديث أبي ايوب ا ل أ ن ص ا ر ي يمع إذن اشنو ي ل ا واحد ي ق ر أ س م ع واحد يقرأ كل ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى لا ي س ت ع ي د ه ن نعم تفضل ورجح البخاري جمع بين الحديثين هو ك أ ن ه معارض لحديث أ ب ي أ ي و ب والظاهر أ ن ه معارض ل ل ظ ا ه ر وليس عن ا ل ح ق ي ق ة كما جمع البخاري ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة فيه ش د ة حرص ا ل ص ح ا ب ة على نقل أ ح و ا ل النبي عليه الصلاه والسلام ل م ا و إ ن كان في حال التخلي فيه شده حرص الصحابه ولا ما في ش د ة حرص ا ل ص ح ا ب ة لانه يقول انك ت ت ب ع ان ت ت ب ع ان تتبعك ان ت ت ع ك ان تتبعك ان ت ت ب ان ت ت ب ع ا تتبعك ان تتبعك ان تتبعك ان ت ت ي ع ك ان تتبعك ان ت ح ب ع ك ان ت ت ب ع ان ت ت ب ع ا ل ت ت ب ا ل ث ت ب ع ا ل تتبعك ا ل تتبعك ان ت ل ب ع ك ان تتبعك ان ت ت ب ع ان تتبعك ان تتبعك ان ت ت ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م وهو ي ت ب ر ز إ ن م ا ف ع ل ه ذ ان تتبعك انك انك انك ان ت ا ن انك انك انك ان ت ب ع ك انك انك انك انك ا أ ف ا د و ل ا م ا أ ف ا د فاذا لما افاد نقول أ ن ه ارتقى بغير, بغير شنو بغير قصد ف أ ف ا د ن ا حكما حكم شرعيا واضح او ما واضح؟ واضح أو ما واضح ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن هذا كان بغير تكشف ف إ ن ه لم ير ى من النبي محظورا وهذه ا ل ف ا ئ د ة م ه م ة ف إ ن ابن عمر لما ارتقى لم يرى من النبي صلى الله عليه ل و س محذورا م ولا تكشفا لوجود اللبنتين اللبنتين فلذلك إ ن م ا هو ر أ ى ا ل ه ي ئ ة عامه و أ ر ى أ ن ينصرف انما ر أ ى ا ل ه ي ئ ة ل ش د ة حرصه على نقل الاحكام ا ل ش ر ع ي ث حديث خروج النساء ا إلى ل باب ر ز نختم ه درسة اليوم باب خروج النساء إ ل ى البراز عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم كن ا يخرجن بالليل إ ذ ا تبرزن الى المناصع وهو صعيد أ ف ي ح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ط ع ل فخرجت س و د ة بنت ز م ع ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة من الليالي عشاء وكانت ا م ر أ ة ط و ي ل ة فناداها عمر أ ل ا قد عرفناك يا س و د ة حرصا على أ ن ينزل الحجاب فانزل الله عز وجل الحجاب ك سوف ب ل ل ق ت س و أ ذ ك ر الفوائد م ب ا ش ر ة دون التعمق في الشرح وسوف أ ش ر ح من خلال الفوائد ماذا يستفاد من هذا الحديث ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى جواز تصرف في النساء, في النساء فيما لهن من حاجه فيها مصالحهن مصالح جوازه تصرف النساء فيما لهن من ح ا ج ة لهن فيها مصالح وذلك أ ز و ا ج ن كن يقودن بالليل والظاهر أ ن ه بغير إ ذ ن ذ ل ك هذا من الفوائد كن الفائده ا ل أ و ل ى شنو جواز تصرف ا ل ن ف ا ء فيما لهن طيب انا د ا ي ر واحد يقول هذا الكلام واحد بس يقول لما تقول مما ال... ن م كتبت يعني انا اريدك ان تتحرك, تتحرك معي طيب أ ي و ة أ ه م شيء اقول انت بما تستطيع ما تتحرك جواز تصرف في النساء فيما لهن من ح ا ج ة إ ذ ا كان لهن في هذه الحاجه ة ن مصالح ثانيا م ر ا ج ع ة ا ل أ د ن ى ل ل أ ع ل ى والمفضول للفاضل لكن بغير تعنف طلبا للصواب بغير قلنا جواز م ر ا ج ع ة الأدنى،, الادنى من هنا عمر و ا ل أ ع ل ى من أ والمفضول صلى و من عمر الآن والفاظم من بغير تعنف وقلبا للصواب نيته ليس أ ن أن، أن، أن يجادل لا، انما إ نيته أ ن يحصل الصواب طيب ثالثا جواز كلام الرجال مع النساء في الطرقات ل أ ن عمر تكلم م ع سودما اين فيجوز الطريق اين في الطريق كافي في ي ف الكلام مع النساء في الطرقات لكن هنا مقيده ل م ص ل ح ة د ي ن ي ة او د ن ي و ي ة ر ا ج ح ة وهنا تمسح المتفصله يعني ه نتكلم عمر رضا عنه من باب فقط إن انه يريد تكلم او انه تكلم يجيب شيء محدد يجيب شيء محدد اذا قلنا فيه شنو في ه لا هو الكلام جوازه كلام ا ل ر ج ا ل مع النساء في الطرقات ل م ص ل ح ة د ي ن ي ة او دنيويه راجحه طيب رابعا فيه منقبه لعمر بن ا ل خ ط ا في الحديث منقبه لعمر و ل ا م ا ه ا منقبه نعم, نعم. ف أ ن ز ل الله على غير حبه فيه منقبه وفيه ان لعمر موافقات مع الوحي يوافق عمر دائما مراد الوحي عرفتم وهذه ف ي و ه ا ل ف ا ئ د كم؟ ا ل خ ا م س ة جواز ا ل إ غ ل ا ظ جواز الاغلاظ فقد اغلظ عمر على من الا قد عرفناك يا سوده جواز الاغلاظي حرصا على الخير قال حرصا على ان ينزل الحجاب فجواز الاغلاظي طلبا للحرص على الخير وان كانت اما لماذا لان سوده ب ا ل ن س ب ة العمر يعني يجوز في أ م ر الخير وكذا ا ل أ ف ض ل تتكلم ي ع بالرحمه لكن في أ م ر الخير إ ذ ا لم تكن تقصد ا ل إ ه ا ن ة وارتفع ح ر ت على ل خ ي و ا ر صوتك أ و أ غ ل ص ت في ا ل م ق و ل ة على والدتك ف إ ن هذا لا حرج فيه ولكن ا ل أ و ل ى تركه واضح و ل ا ه واضح خ و ا ن و ا ض ح ص ي ن بقيت ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة ما هي آ ي ة الحجاب التي تراد في هذا الموضع قولاني. القول ا ل أ و ل آ ي ة ا ل أ ح ز ا ب التي تقول إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س أ ل و ه ن من وراء الحجاب و ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ي ذ ن ي ن عليهن من جلابيبهن والراجح أ ن هذا كان بعد نزول آ ي ة الحجاب ويراد به الحجاب عدم الخروج من البيت أ ص ل ا ي ر ا ف ا ل ح ج الخروج ا هنا من البيت ب من حدم والا لو اريد به عدم الرؤيه فان عمر رضي ا لما ل ل ه عنه تكلم مع السوده في الظلام لم يكن يراها انما عرفها من, من طولها واضحه في ب ب ن ك تفي ه ذ الحديث ا ر من أمل الشرس على ل